بوك تو أتوزيد سبعة وثلاثون سبعة وثلاثون في الطريق في الطريق أو موتورسيكلت إلى جديور هو يسافر بالموتورسيكل هو يسافر بالموتورسيكل هو يسافر بالبسكليت الدراجة هو يسافر بالبسكليت هو يذهب على الأقدام هو يذهب على الاقدام o gemi ile هو يسافر بالسفينة. هو يسافر بالسفينة. O botla هو يسافر بالقارب. هو يسافر بالقارب. O هو يسبح. هو يسبح. برس تهلكي لي هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ يانز باشنا أوتوستوب يفمك تهلكي لي هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ ليلة هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ yolumuzu şaşırdık لقد أضعنا الطريق لقد أضعنا الطريق yanlış yoldayız نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ dönmemiz lazım ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. براذا أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ براذا باركيره وارما؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ هل يوجد هنا موقف سيارات؟ برادا ne kadar süreyle كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كاياك، kayıyorsunuz؟ هل تمارس سكي؟ هل تمارس السكي؟ Yukarıya هل تصعدوا بالتلفريك إلى هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Burada kayak kiralanabiliyor هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟